ما أصدق يقينا الله لا يقصم إياه. والثاني الفائدة الثانية في إضافتي الله أنها تكون أعظم مما تصوروا العبد لأن العطاء من العظيم عظيم. أقول لا؟ فالعطاء على حسب المعطي. عطية البخيل. قليلة وعطاء الكريم كثيرة, كثيرة. البخيل إلى عط الإنسان واحد قرش قالوا الله إني اليوم خسرت عطيت واحد من قرش لكن الكريم كله أعطه ألف ريال ما يهم ولا أفكر به لأنه كريم فالله تعالى أضاف المثوبة إليه من عند الله للأمرين جميعا هما العبد على حصولها والثاني ثيان عظمة هذه المثوبة لأن المثوبة العظيم لا بد أن تكون عظيمة وقوله خير خير من, من إيش الأولى أن نقول أنها خيرية مطلقة خير من كل شيء مهم من, من الفائدة التي, تا... التي حصلوا عليها بالسحر خير من كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوب أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها بل قال الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني سنة الفجر ركعتين خير من الدنيا وما فيها فإذا خير الأول أن نجعله مطلق خيرية مطلقة يعني خير من كل شيء لا من النفع الذي حصلوا بتعلم السحر ولا من غيره طيب الإعراب الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا أن هنا مفتوحة الهمزة فمعنى ذلك أنها تؤول في مستر وما بعدها لأن أن المفتوحة الهمزة من حروف المصادر أن و أن كل حروف مصرية فتؤول وما بعدها مصدر هذا المصدر الذي تؤول به اختلف النحويون في إعرابه فمنهم من قال إنه فاعل بفعل محدود فاعل إذن محذوف والتقدير ولو ثابت إيمانهم واتقاؤهم ومنهم من قال بل هو مبتدأ بل هو مبتدأ وخبره محذوف ولو إيمانهم وتقواهم ثابتة ثابتة أفهمتم طيب قوله لمثوبة من عند الله خير اللام واقعة في جواب لو ومثوبة مبتدع وهي نكرة وساغ الابتداء بها وهي نكرة لأنها وصفت في قوله من عند الله وخبر مبتدع قوله خير والجملة جواب لو الجملة جواب الأول ليس خبر المهتدى لأنه خبر المهتدى محسوس أولى طيب ولو أنه أمن... لما ثوبة من عند الله خير لو كان مثلها أيضا هذه مثل التي قبله. يوقف على قوله لما ثوبة من عند الله خير وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون ده امنوا واتقوا فلو هذه شرطيه و جوابها محذوف تقديره ده امنوا واتقوا نعم و طيب لما لو كان يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا قولوا فتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب انتباه المنادر فأنا لو أقول لك افعل كذا أو أقول يا فلان افعل كذا أين فلق الانتباه؟ يا فلان أبلغ فتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به ثم النداء بوصف الإيمان تأريخ على أن هذا الحكم تنفيذه من مقتضيات الإيمان تنفيذه من مقتضيات الإيمان وعلى أن فواته نقص في الإيمان لأنه ما يمكن تخاطب أحد يقول يا مؤمن افعل كذا وكذا إلا لأن إيمانه يقتضي أن يفعل كذا وكذا ولا يمكن تقول يا مؤمن فعل كذا إلا لأنه إذا لم يفعل نقص إيمانه وعلى هذا فنقول تصدير الحكم بوصف الإيمان بالنداء بوصف الإيمان يدل على أن التزامه من مقتضيات الإيمان وأن إيش؟ من مخالفته أو فواته من نقص الإيمان قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع يعني استمع لها لأنه نجى من الله لك يا أيها الذين آمنوا نداء من الله لك أرعها سمعك يعني استمع إليها فإنها إما خير فتؤمر به وإما شر فتنهى عنه الذي معنا من النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يعني لا تقولوا عند منادات النبي عليه الصلاة والسلام راعنا راعنا من المراعات من المراعات وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه وكان الصحابة يقولون راعنا إذا أرادوا يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا وكان اليهود يقولون يا محمد راعنا لكن اليهود يريدون بها معنى سيئا يريدون راعنا اسم فاعل من الرهونه يعني راعنا نعم فررون معناه معنى الرعونة من الإنسان يكون ليس بذن مروعة ليس بذن مروعة فاليهود يريدون بهذا اللفظ معنى سيئ المسلمون لا يريدون معنى سيئ بلا شك يريدون من المراعاة لكن لما كان اللفظ واحدا وهو محتمل لهذا وهذا منه أي المؤمين أن يقولوه تأدبا وابتعادا عن سوء الظن ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان مثل المنافقين فربما يقول راعنا وهو يريد ما أرادت من اليهود فلهذا نهي المؤمنون عن ذلك لا تقول راعنا ها راعنا راعنا قلنا لك من مراعات راعنا فعل طلب مقصود المقصود اسمع ولكن وقول انظرنا وقول انظرنا يعني مثل إذا أردتم الرسول الذي ينتظركم لا تقول راعنا ولا تقول انظرنا من النظر بمعنى الانتظار من النظر بمعنى انتظار يعني ما تقول انظر يعني راعنا لأن لهذا هذه تقولها اليهود وتريد بها معناً سي سيئا، ولكن قو و... وقول ظرنا، وقول ظرنا فعل أمر منين من النظر بمعنى الانتظار والنظر يأتي بمعنى انتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا سنة الأول هل ينظرون إلا أن, بس... أن, ينظرون... هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من غمان فأنتم إذا أردتم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظركم وفي وقوف أو قعود أو أي حال من الأحوال لا تقولوا رائعين قولوا انظرنا قولوا انظرنا ولما نهى عن الشيء ذكر بدل حتى لا يقع الإنسان في حيرة إذا من عن شيء ماذا يقول إذا فعبد الله فبين الله البدل الذي ما فيه احتمال ولكن قول ولكن وقول ذرنا واسمعوا اسمعوا اسمعوا سمعا ادرك ادرك كل قبول ادرك ادرك وقبول لكن ادرك قد يكون أمر معلوم اسمعوا يعني سماعة فهم وقبول لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني اسمعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه فما تؤمرون به فافعلوا وما تنهون عنه فاترقوه ثم توعد فقال وللكافرين عذاب أليم لحظة وللكافرين عذاب أليم أليم بمعنى مؤلم والعداب بمعنى العقوبة والمراد بالكافرين هنا اليهود وكذلك من خالف الأمر من المسلمين فله عذاب أليم فإن مخالفة أمر الله إذا كانت على سبيل الإطلاق فهي رجة والعيادة بالله وصاحبه مسحق واسمعوا وللكافرين عذاب اليم وام المؤمنون فلهم نعيم مقيم قل مثل هذا قل فيها شيء لا ما فيها شيء لا ولا بل. بعد وصول ما فيها شيء هذا خاص بالمخاطبه الرسول الرسوله سمعت في ناس يناول يقول ما يجيب نعم ايه ما يذم، ذل ما ما يذم ما يذم ما يذم ما خلاص تقول راعي يعني إذا بغيت تشم الدكان يعني ما بس ثم قال تعالى <هش> نعم <أه> يهود من نعم يهود من اللواثن لغة لكن اللوحة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية قريبة من أقرب العربية هي وأيضاً اللي في في في المدينة تعلم من العرب تعلم لغات العرب وصاروا يقرؤون يعني تخاصمون في اللغة العربية قال ما ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما شرطية لا لا لا ها ما فيه يود بمعنى يحب والود أعلى أنواع الحب يعني هو الذي يل المح يل القلة القلة أنواع والود هو الذي يقرب منه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أي ما يحبون من أهل الكتاب ما ودنا فولا المشركين من أهل الكتاب ولا المشركين قولها الذين كفروا من أهل الكتاب من للتعبير وإلا للبيان للبيان وشفر بين هذا وهذا يقولنا البيان يصلهم كل يصل معنا أن أهل الكتاب كلهم كفار نعم ويصل معنا ما يود أن يكفروا من أهل الكتاب والمشركين يفسر أيضا ولا المشركين معطوف على قوله من أهل الكتاب يعني ما أتى الذين كفوا من هؤلاء ولا هؤلاء ولهذا قال ولا المشركين ولم يقل ولا المشركون لأنه لو كانت معطوف على الذين كفروا لكانت بلف ولا فعلى هذا تكون من لبيان الجنس أي الذين كفروا من هذا الصنف اللي هم أهل الكتاب وكذلك من المشركين وتقدير الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من المشركين ولا من المشركين مش ما يودون ما يودون أي شيء أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم هذه يود يعني ما يودون تنزيل خير أن ينزل عليكم من خير من زائد عرابا وخير نائب الفاعل يعني أن ينزل عليكم خير والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة لو حصل للكافرين من الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا لأنهم ما يودون ينزل علينا أي خير لو تمكنوا من أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا وهذا خاص في أهل الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء الله بسيغة المضارع ما يود الله وهو دال على الاستمراء لا على الاستمراء فهو ما يودون فمنزل علينا نفير من ربنا الله تعالى والله يختصر برحمة الله وبركاته الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وخون انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم كل هذا قرعناه ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو ذفضل عظيم هذه أيضا القرآنية قوله ما يود الذين كفروا أي لا يحبون وقوله من أهل الكتاب بيان للذين وقوله للمشركين معطوف على قوله من أهل الكتاب فيكون الذين كفروا شاملا لأهل الكتاب وللمشركين هؤلاء ما يودون أن ينزل عليكم وفي غراءة أن عليه عليهم غراءة وقوله أن ينزل وأن ينزل الفرق بينهما أن التنزيل هو إنزاله شيئا فشيئا وأما الإنزال فهو إنزاله جملة واحدة فهم لا يودون لا هذا ولا هذا لا يودون أن ينزل الشيء الخير جملة واحدة ولا أن ينزل شيئا فشيئا نعم يبتشديد شيئا فشيئا نعم يبتشديد شيئا فشيء. <تصفيق> وقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءتان وفي إحداهما زيادة الحرف فالأولاء القراءة بها قالوا من أجل زيادة الثواب لأن كل حرف فيه عشر حسنا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأولى أن يقرأ الإنسان بهذا تاره وبهذا تاره كما نقول في السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن الأولى أن يقرأ هذا مرة كب وهذا مرة ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم، وأما الذي يقرأه لغيره من العامة فلا ينبغي أن يخرج, أن يخرج عن القراءة المألوفة وذلك لأن العامة إذا قرأ عليهم القرآن بغير القراءة المألوفة تنكره قلوبهم ثم يستطيلون على القرآن ويستهونون به فلهذا ينبغي للإنسان لرأي هذا الأمر بعض الناس يقرأ بالقراءات المتعددة أمام العامة الله يعلم بنية هل يريد أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عالب في الضرعات الله يعلم بنيته هنا ما شققنا على قلبه ولكن هذا ليس من باب التربية الحكيمة فإن العمل لهم شأن غير شأن طلبة العلم وقوله أن ينزل عليكم من خير يصح أن نقول إن من زائدة وإن المعنى أن ينزل عليكم خير من ربكم أو نجعل من داخل في ظن النفذ فتقول للعموم يعني أي خير يكون قليلاً كان أو كثيراً وهذا أولى وقوله من خير من ربكم ما المراد الخير هنا هل هو خير الآخرة يعني الوحي أو خير الدنيا والآخرة هيش هذا الهدواء وما ينزل من المطر أو غيره نحن. الثاني هو الأولى أن يكون شاملا فإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يظنون أن ينزل للمسلمين خير أبدا لا خير ديني ولا خير دنيوي ولكن الله تعالى رد عليهم هذا بقوله والله يختص برحمته من يشاء يختص تستعمل لازمة ومتعدية فإن كانت لازمة فإن من فاعل يختص ومعنى يختص أن ينفرد برحمة الله من يشاء كما تقول خصصته بهذا الشيء أي أفردته به وعلى هذا فتكون من فاعلا وتستعمل يختص متعديا بمعنى يخص يخص برحمته من يشاء وعلى هذا فتكون من مفعولا به ليختص نعم والمعنى على كل الوجهين المعنى واحد أي أن الله تعالى يخص برحمته من يشاء فيختص بهذه الرحمة من خصه الله وقوله برحمته من يشاء يعن الرحمة التي تعود برحمه الدين والدنيا والتي تعود برحمة الدين أو الدنيا لأن الله تعالى يختص به هذا في هذا من يشاء وقوله برحمته لأن هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رحمه الله عليه وعلىنا وقوله من يشاء هذا كما أسلفنا مراراً مقوم بأي شيء بالحكمة يعني اختصاص لمن يشاء بالرحمة مبني على حكمته تبارك وتعالى فمن اقترث حكمته وأن يرحمه رحمة ومن اقترث رحمته وأن خصه بالرحمة لم يرحمه والله ذو الفضل العظيم اللهم ابتد وذو خبره وذو بمعنى صاحب والفضل العطأ العطاء الزائر عن عما تتعلق به الفروة، وقولها العظيم يعني الواسع، الكثير، الكبير. العرم هنا يعود إلى الكمية وإلى الكيفية، ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة ما. جعلها لأحد سوى منها مثلا ما في حديث جابر في الصحيحين وقيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصوت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر حديث فهذا مما اختص الله به من يشاء ثم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أول الأعراب والقراءات ما ننسخ ما شرطية اسم شرط جازم تذم في عليه الأول تبين الشرط والثاني جواب وجذاب أي نحف نمشي <تضيق> ها؟ يعني مودك ما قفل هذا نسمي فوق الله نسمي إن شاء الله <تضيق> طيب إذا نقف نقف على هذا نقف فوق قال الله جعل واتبعوا ما تكفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بالسفر من هذا الحديث من هذه الآية بالسفر من هذه الآية أن اليهود أخذوا السفر عن الشياطين بقوله واتبعوا ما في الشياطين وأقول لك على هذا أن أحدهم سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لبيد ابن الأعصم صحر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ومنها أن السحر من أعمال الشياطين لقوله ما تتل الشياطين أي ما تتبعه على موت سليمان ومنها أن الشياطين كانوا يأتون السحر حتى في عهد سليمان مع قوة سلطانه عليه لقوله على مجد سليمان ومن فوائد الآية أن سليمان لا يقر ذلك لقوله وما كفر سليمان ولا لا يقرهم على هذا الأمر ولهذا نفع عنه كفر إذا لو أقرهم على ذلك لكان وحاشاه من أن يقرهم لكان مقرا على ومنها أن الله تعالى قد يقدر الأشياء، أ... يعني قد يقدر أسباب المعصية كثنت للناس. من إزالة الملوك. إيه، من الناس صح، لأن هذا من التيسير، تيسير هذا الأمر ابتلاء وامتحانا، وله شواهد أيضا، فهو الامتحان لتيسير أسباب المعصية. منها، آه، آه، ألف منها قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت الذين يسدر لهم الحيتان متى؟ في يوم السبت. اليوم الذي يحرم عليهم صيد السمك. ومنها ما بث الله به هذه الأمة، آه، من الصيد. يا ابن ونكم الله بشيء من الصيد. تناله أيدك مر ما حقل. يعلم الله من يخافوا بلاي ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ومنها أيضا قصة يوسف حينما غلقت الأفوار امرأة العزيز وانفردت به وقالت حيث لك فإن هذا ابتلاع من الله عز وجل في هذا الأمر العظيم فالمهم أن الله تعالى يبتل المر بتيسر أسباب المعصية له، فإياك إياه لا ت... إذا تيسرت كسبال معصية لا تفعل، احذر. ترى هذا مثل الذي مثل العصفور الذي يقدم له السم في الطعم، نعم، فلتكن على حذر. طيب قوله ويستفاد من الآية الكريمة. أنه, أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه قالوا وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تقل فإذا كان عندك سلعة من هي طيدة وأراد أحد يشغمي تسكت وتقولي ياش يمشي، ها؟ يجب عليك حذر. تقول ترى من يطيله، إن شرفه واسع ووين كيف؟ نعم. وكان أحد الناس المعروفين عندنا بالصدق، إذا كان عنده سلعة وسئل عنها أخبر بالصدق. حتى إنه كان من جماعة ما يخبر به يقول الناس يمدحونه تقولوا وأنا ما جازح. إلى هذا الحد لكن أين, من... أين هذا في وقتنا الحاضر المهمة هذه دليل على أن من النص من نص أن يخبر الإنسان بالأمر على وجهه وإن أدى ذلك إلى نفور الناس عنه <تصفيق> نعم ومنها أن تعلم السحر كفر لقوله إنما نحن فتنة فلا تقف ومنها أن تعليم السحر كفر أيضا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فإن جنة يعلمون تعليم الكفر إذن فتعلم السحر وتعليم السحر كفر وهل تقبل توبة الساحر في خلاف قال بعض أهل العين إنها لا تقبل توبتهم وقال آخرون إنها تقبل توبته وهذا هو الصحيح لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفل الذنوب جميعا أما إذا قلنا بأن السحر ليس بكفر وأن قتل الساحر حد فإنه إن تابق بالقدرة عليه سقط عنه الحد وإن كاب بعد الغدف عليه لم يسقط لأن الحدود ما تسقط إذا كاب الإنسان بعد الغدف عليه <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماهن ما تدير إلا أنهن يقولون إن هذا لعظم كفر لأنه كفر عظيم فلا تقضى التوبة فيوقع المهن أعظم من سبب الله سبحانه وتعالى صحيح أنه يقفره حتى ناوي الصحيح أنه كفر لا يتدل على هذا أنه يكفر نعم. حكم حكم على قدر حكم حكم على نعم إلا إذا تاب فإنه تقبل فقط ويرفع عنه تسقط الحدود تسقط الحدود إذا كانت قبل القدر قبل القدر عليه. لأن الله قال في قطاع الطريق إلا الذين يتابوا من قبل أن تقدروا عليه فعلمون الله أفوه رحمه فقل لي لا. لا. لا حق الناس لا يسخد بالتوبة والناس مثل لو كان هذا الساحر قد أذلف أموالا فإنه لا لا تسخد بالتوبة يضمن هذا الأموال أو أو مثل أصاب الإنسان بشلل سحروا فأصابه بشلل أو ما أشبه ذلك فهو الخل منه ها ها ما يحبون النهري، يقولوا نادى واحد إيه، خش في في الواحد. إيه يعني. يقول بعض ما يحبون النهري. يحبونها. إيه. أي. يقولوا عندهم نحلوق أو تحمل. إيه. إحنا نبحث للسحر يا ادم إيه نعم. آدم. أي. هذا من ذا القياس ها؟ إذا قالوا هكذا فقرأ قول الله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يترقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقرأ قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أدف الله جعلت الناس كعذا بالله كماذ حال فهذا دحلق الله إنهم سكوك وصفوك حلقها هم أليس هنا؟ مثل نعم طيب فوائد الآية أن من أعظم السحر أن يكون أثره تفريق ال المر... التفريق بين مرأي وزوج. من هذا من أعظم أنواع بقوله: لقوله سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لأن من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين أن يفرق بين المرء وزوجه وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يضع كرسيه أو عرشه على الماء ويبث جنوده في الأرض للإبساد فيأتي أحدهم يقول فعلت كذا والثاني فعلت كذا والثاني فعلت كذا ثم يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجتي نعم وحينئذ ماذا يسنع به يلتزمه ويقول أنت أنت نعم فهذا دليل على أن من من أعظم ما يقول وأهم ما يقول في التفريق بين المرء وزوجته وفيه سحر مقابل لهذا، وهو الربط بين المرء وزوجته، حتى إنه اليارب لا يبتلى باله بالهوان، ما يستطيع أن يعيش ولا لحظة إلا وزوجته أمامه، ولهذا بعضهم يقضي على هذا الأمر، صلى الله عليه وسلم، و... ومنها أيضا أن الأسباب. لا تأثير لها إلا بإذن الله وما من به من أحد إلا بإذن الله ومنها أن قدرة الله عز وجل فوق الأسلاب فوق الأسلاب وأنه مهما وجد الأسلاب والله لم يأذن فإن ذلك لا ينفع نعم طيب هل هذا ال هذا هذا الحكم بسبطان من الآية يوتيوب ولنا ألا نفعل الأسباب؟ لا. لا. ليش إذا قلنا النسب منبع فلبي إذن الله. يقول عجلنا ما أنا مسوي شيء. خلاص أنا رأيكم أستاذ من سببها؟ نقول الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله. فأنت تفعل السبب تزوج لولد لك. يعمل صالحا لتدخل الجنة. وهكذا نقول في بقية الأستاذ واضح تداو لتشتى ابتعد عن عن المجنون لتسلم منه وما أشبه ذلك فالحاصل إن هذه ال هذه الأستاذ ما هم عنه إنه مؤثرتهم بنفسها لا لا لا يمكن أن أن تمنع من تأثيرها فهي مؤثرة في إيمان الله ومنها الاشارة الى انه ينبغي اللجوء الى الله جائع بقوله الا باذن الله فانت اذا علمت كل باذن الله فاذا تلجأ الى من اليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي رفع ومن فوائد الالت الكريمة أن نتعلّم الصح في ضرر محر ولا خير فيه بقوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ما يضرهم فأثبت ضررهم ولا ينفعهم نفع نفعهم ومن فوائد الآية كريمة أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة من, من قوله ولقد علموا من الشراح ما له في الآخرة من خلاق من خلاق يعني من نصيب ورهنا أحد ما له نصيب في الآخرة إلا كاف أما المؤمن مهما عذب فإن له نصيف من الآخرة سورة مجل في قفره لا ما في التفسير صحيح ما في التفسير ومن فوائد الآية أيضا اتبات الجزاء بقوله ما له في الآخرة من خلاقه ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم من قوله ولقد علموا من الشراء ما له في الآخرة من الحلقة وبذلك استحقوا وصف الغرض فصاروا مغضوبا عليه لأن كل من علم الحق وخالفه فهو مغضوب عليه ولهذا قال سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن العلماء يرتكبون عن علم فهم كأكل يهود والنصارى والعباد يرتكبون عن ظلال فهم كالنصارى ومنها أيضا دم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم ولا بئس ما شروا به أنفسهم ومن فوائد الآية أن ذا العلم الذين ينتفعوا بعلمه هو الذي يحتر مثل هذه الأمور في لو كانوا يعلمون يعني لو, كان لو كانوا ذا العلم النافع ما شروا هذا الأمر الذي يضرهم لانفعهم والذي علموا أن من اشتراه قاله في من خلاص. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثواب من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا دليل على ساعة خير الله حيث يعذب عليهم الإيمان والتقوى. ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني فيما مضى وفيما يستقر وهذه من عادته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على على المذنبين وانظروا إلى قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم لم يتوبوا فلهم على جهنم يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم لم يتوبوا فلاهم على الجهنم مفهومهم تابوا ما عليهم شيء ما لهم, شي. لهم على الجهنم ومن فوائد الآية أن الإيمان والتقوى ينال به ثواب الله ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله ومن فوائدها أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من كل الدنيا. تقوله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير منين؟ من كل شيء. كل شيء يناله الدنيا فالمثوبة اللي عند الله على اللي والتقوى نعم. خير ونأخذ منها ومن قول قوم قارون له ومن قول الناصحين من بني إسرائيل قالوا وَيْلَكُمْ للذين يتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خير لمن آمن وعمل صالح هنا قابل آمنوا واشتقوا يتبين لك أن التقوى هي العمل الصالح نعم وقد سبق لنا أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل طاعته فعل فعل ومنها أيضا أن فعل هؤلاء اليهود واختيارهم لما فيه الكفر من تعالى المستحر فعل فعلهم هذا فعل الجاهل فعلهم هذا فعل الجاهل لقوله لو كانوا يعلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا الأرنى واسمعوا والكافرين عذاب عليم مستفار من هذه الآية أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ لقوله لا تقولوا راعنا وقولوا الظرن وأصل هذا أن راع أن أصل راعينا من أصلهم المراعاة راعه يراعيه وراعنا فعل أمر من راعى يراع لكن اليهود يقولونها ويريدون أن تكون من رهون سب وسف وهي الحمق فالصحابة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبوا منه المهلف في شيء يقولوا له راعنا فالله فرق بذلك أن أصحاب محمد يسبونه فنهاهم الله عنها ويستفادوا من استعمال الأدب في الألفاظ وبمعنى تجنب الألفاظ التي توهم سبا وشتم لا من شتم في لغة القوم لكن كوهموا السبوا الشتم فإن من الأدب أن نتجنبها المر، ومنها أن الإيمان مقتضم لكل الأخلاق الفاضلة لأن مراعاة الأدب في اللغة من الأخلاق الفاضلة ووجه هذا الأمر لمن؟ للمؤمنين فهو دليل على أن الإيمان مقتضل لهذا فالإيمان إذن مقتضم لكل الأخلاق الفاضلة ف... وعليه تتفرع الفائدة الثالثة أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان أنها من الإيمان كما أن الأخلاق الفاضلة أيضا من شراح صدر وسعة والإنسان الذي ينجر أخلاق فاضلة يكون محبوبا عند الناس وموقرا بينهم فهو أيضا من الإيمان الذي ينفعك عند من؟ عند الله ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن, يج أن يعطي الناس بدله ما ينهىهم وخليهم في حيرة واسمعوا والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة ولا سمع الدراسة، ها؟ سمع الدراسة أو هذا وهذا هذا وهذا ولكن إذا قلت سمع الإجابة ما يمكن سبع إجابة إلا بعد سمع إدراك، إلا بعد سمع الإدراك. لازم مراد إنك تسمع وت وتعصي، تسمع وتطيع وسمع، ومنها التحذير من مخالفة أمر الله. وأنه من أعمال الكافرين بقول وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ طيب ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا من أثر الكتاب ولا المشركين أج ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يستفاد من هذه الآية بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين لأننا ذكر بمفعل ينتظمان جميع الأصنام الذين أموت الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين وهم كل أصحاب الأوثان هؤلاء يستفاد من الآية الكريمة أن كلهم أعداء للمسلمين أولا من نفهم منهم أعداء إنهم ما ما يودون الخير للمسلمين ومن فوائد الآية أنه يجب علينا أن نحضر من كل تصرف يستر عن اليهود والنصارى والمشركين وأن نعلم جميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين أن يمنعوا الخير عن المسلمين ومنها نستفيد من آية الكريمة أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين يحاولون أيضا لأن من ود شيئا حاول الحصول عليه يحاولون أن يقضوا على اقتصاد المسلمين قل لي لا, لا. لا. نعم لأن, لأن استقامة الاقتصاد واكتكاف الاجتماعي هذا من الخير ومنها أيضا نستفيد أن هؤلاء الكفار يودون أيضا أن يمنع عن المسلمين التقدم العسكري أولا لأنهم من الخير ومنها أيضا نعلم أن, الم... أن هؤلاء الكفار يسعون للمسلمين بكل ما يصدهم عن دينهم ليش؟ لأن إقبال المؤمنين على الدين خير وسبب خير ولو أن أهل القرآن منواتق ولفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هؤلاء الكفار كل شيء يصد الناس عن دينهم من ملاهي وملاعب وحيلة دون أي شيء هم يودون هذا وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى مخططاتهم الرهيبة المخيفة الذين يقدمونها للمسلمين وكأنها كأنها لابسوا توبيزون على أنها هي الحسنة وهي المقدمة للناس ولكنها في الحقيقة كذب كذب ومنها أنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة أي قيادة لأن نعلم مدام ما يود لنا الخير فإنهم لا يقودوننا إلى الخير أبدا مهما كان الأمر اللي ما يذكر خير يمكن يقود يقود الخير، ها؟ أو يقودك كإلى الخير لا يمكن، ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء يجب أن يكون تحت إمرة المسلمين وتحت تدبير المسلمين، وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لما نعلمه من مصالحنا وهم تحت سلطتنا، تحت سلطتنا. أما أن نجعل لهم الأمر على المسلمين، فهذا نعلم علم اليقين من كلام ربنا الذي يعلم في قلوب أنهم لا يريدون لنا إلا الشر، ما دام منهم ما يودون أن الخير يجينا من غيرهم، ما يودون أن الخير يجينا من غيرهم، ما يود أن يزرع من خير من ربكم، مو من منهم كيف يجوا لنا والله والهذا يجب علينا نحن شباب المسلمين أن ننتبه لهذا الأمر، وشو المسلمين؟ يجب على كل المسلمين أن ننتبه لهذا الأمر وأن أعداءهم من أهل الكتاب والمشركين لا يريدون لهم إلا الشر وأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض لفعلوا واضح؟ نعم فإذن يجب علينا على هذا الأساس أن نحذر من مخططاتهم وأن نكون دائما على سوء ظن بهم لأن إحسان الظن بمن ليس أهلا له ما هو إلا ذل ذل وضعف نعم من كان أهلا لإحسان الظن أحسن بيظن الظن لأنك ما يمكن تمشي إلا مع أي شخص إلا أنت محسن الظن به لكن من لم يكن أهلا لذلك فإن إحسان الظن به خور ودب وضعف وذل ولهذا يجب علينا أن نحتر منهم ومن قياداتهم ومن مخططاتهم لأنهم ما يودون أن ينزل عليهم من خيرهم من ربنا ولهذا قال من خير أي خير يكون سواء كان دينيا أو دنيويا ولذلك اليهود حسدوا المسلمين لما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ونزل عليهم هذا الكتاب عليه هذا الكتاب وكرهوا ذلك وهم لا يودون هذا ومن فوائد الآية أن خير الله لا يرده ودود أو كراهه تعرف من النخلة والله يختص برحمته من جشات فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشتكيين أن يمنعوا فضل الله وعلى هذا جاء الحديث الصحيح وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو استمروا على ظلك بشيء إلا ظلك إلا بشيء قد كتبه الله عليه ومن فوائد الآية أيضا إثبات المشيئة لله بقوله من شاء وإثبات الرحمة بقوله برحمته وإثبات الإرادة بقوله يختص فإن التخصيص لدل على الإرادة وإثبات الفضل بقوله ذو الفضل وإثبات أن فضله ليس كفضل غيره فضل غيره فضل محدود وفضل الله فضل عظيم لا حدود له فإن الله تعالى يضاعف لمن يشاء والله واسم علي طيب ما يعرف هذه الآية قوله تعالى لا تجدن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرف ولا تجدن أقربهم ود للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قساة ورعبان وأنهم لا تكفون مدين إذا سنع على رجوع صار يوم تسير من مدين يعني ولكن آية تفهيل الآية يقول رب العالمين يعني أنهم نصارى من نوع معجن وهم كل النصارى في الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا خذ اللهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض بعض اليهود والنصارى ها أولياء بعض وهذا أمر مشاهد ومن تتبع التاريخ وجد أن النصارى دائما مع اليهود واليهود دائما مع النصارى لأنهم ضد وعدو مشترك وهو المسلمون ومن كان لهم عدو مشترك لو كانوا فيما بينهم أعداء يحبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه نعم يكون الله خاصاً يوجد في عهده النوع خاص من النصارى نعم يوجد في عهده كذلك الله هو ذلك ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا سكتلون وإذا سنوا مازع الرسول فإذا وجد هؤلاء هذا النوع من النصارى سواء في حياته رسول أو بعد من حتى لو نعم مهمسة الإسلام لكن منهم تثقين ورعبان وانهم لا يثقرون لكن صار الان يثقرون وصاروا هم يثقرون هم واحد حكمنا هذا الجماعه لان رؤساءهم وكبراءهم واحبارهم انا اعرف من ذلك نعم هذا من لا لا منهم ممكن لها. نعم لهم كل ما يرد على هذا الشبعة نعم إن الآية يرد في, الآية. في ما سؤاله في دلالة أخر الآية في دلالة أخر الآية في دلالة الآية ما تلت على أنهم كلهم آمن لأن... لأن قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلا أن يقال وبأنهم إذا سمعوا مم. نعم ولا... ولا يجعل وإذا سمعوا عائد على القسيسين والرفاء يمكن نقول يقول إن في نصارا آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن صارا الذين آمنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ففهموا العخار على هذا يفير. نعم من أن كل من, من لم يود المسلمين الخير فهو من يفير. نعم إلا يخطر أن من لم يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى نعم هذه فائرة جليلة أن الإنسان اللي ما يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى نعم لأن في الحقيقة من لم يهتم بعمل المسلمين فليس منهم ومن أراد لهم الشر أو ما أراد لهم الخير ما وده لهم فإنه فيه شبه من اليهود والنصارى طيب الذين لا يودون أن تستقيم الأمة على نهج السلف الصالح هؤلاء ما يودون أن ينزل علينا من خير من لأن الذين لأن الاستمرار على نهج السلف الصالح هو الذي فيه, فيه. فالذين يريدون منا مثلا أن نسير على ما سر عليه هؤلاء الجهود والنصارى من الانفتاح على الدنيا وترك الآخرة وراء الظهور نعم وكون نعتني البدني دون حياة القلوب، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود والنصارى، لأن حقيقة الأمر أن المؤمن المخلص للإيمان والمؤمنين هو الذي يريد من المؤمن أن يستقيم على دين الله في أي وسيلة، وهو بريء أن يسلفهم في أسلفهم، الإسراف الذي يلزم إعراض الناس عن دين الله هذا في الحقيقة ليس إسرافاً، بل إنه هو سبب دخول النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنز العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ثرابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أبا من المبعوثين كل هذه العصاب الآن وجدت في كثير من المسلمين بسبب من فتح ما فتح عليهم من التمين يقول الله سلام مصارح مصارح مصارح مصارح الحين اللي حتى في هذا الله هذا حتى بعد إفراق أنه مسعيين خطأ لأن المسيح معناها المنتسب للمسيح وهذا المسيح يأثري أمي هل أشكل من من لا تشرف أشخاص قبل أن تحكم المسيح عبرًا ما أقول فإذا كنت هو أحد أو تشكل؟ ماذا؟ لا تشرف هم لا لأنهم يقولون مسيحيين بآجل أن يبرروا أنهم على بيه. هذا السبب أنهم عدل ولهذا ما عودل عن النصارى إلا في ال في الرسول المتأخر الرسول السماء، ولأكان المسيحيون في البقعة حتى متأخرين كانوا نصارى، لكن لما استول السمار وقوي شوكته في بعض البلاد، وصار في البلدان التي السُّندر الكتاب صاروا يكذّبون المسيحيين، والمسيحيين بمجرد ما تسمع المسيحي تشعر بأنه على دين صحيح، لأن المسيح ابن المعلم رسول الله فدينه صحيح. لكن النصارى لا تسمى هذا السحر أنا أرى أنه نصار نسيه النصارى كما سمهه الوعد وترى معنا نصارى مهم من النصرى نصارى نسبة للبلد نعم الله تعالى ونظم يعني عنده إمامة أي معلومة حنا الآن نقول أن الذي يؤمن بما جاء به رسول له الأجل مرة تيه يروح عليك المتصارع. لا، يقولون أن مسلمين إذا آمنوا صاروا مسلمين. إذا آمنوا صاروا مسلمين. المسلم لا يدل إلى بلد سما قيل نافرة وقيل في بلد ما ننسخ من آية أو ننساها. ما ننسخ من آية أو ننساها. هذه واحد. والثانية ما ننسخ من آية. أو ننسها. والثالثة ما ننسخ من آية أو ننسها فيها ثلاث قراءات على قراءة ننسخ يكون في ننسي يكون في ننسي وجهان ننسها وننسيها هذا على قراءة ما ننسخ وعلى قراءة ما ننسخ يكون فيها قراءة عاية فيها قراءة واحدة ما ننسخ من آية أو ننساها نعم فلذا هذا عندي يكون ننسخ من آية أو أو ننسيها اصح يا سلام ما ننسخ من آية أو ننساها ما ننسخ من آية أو ننساها ففي ننسخ قراءته وجهها وفي ننسخ وجه واحد، وهي أو ننسها، ننسخ أو ننس. <تصفيق> إذا القراءة سلة، ننسخ، ننس، ننسخ، ننس، ننسخ، ننس. ففي قراءة ففي على قراءة ننسخ تفتح النون، يكون في ننسخها قراءة. ننسأها والثاني ننسها وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون في ننسي قراءة واحدة ننسها أما العراب ما ننسخ من آية فما هذه شرطية لا اسم شرط جاذم يجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جواب وفعل الشرط ننسخ وجوابه نأفي وأما قوله أن ننسخ فهو أطوف عليه فهما أطوف عليه وقوله تعالى ما ننسخ من آية أونسخ ننسخ بضمير الجمع للتعظيم وليس للتعدل لأن الله واحد وقوله تعالى ما ننسخ النسخ معناه في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل الإزالة في قولهم نسخت الشمس نسخت الشمس الظله يعني ازاله وما يشبه النقل في قولهم نسخت الكتاب يعني مو إزالة ولا هو وله بنقل لكنه يشبه النقل نعم يشبه النقل لأنك ما نقلت الحروف، لأنه لو كان نسخك يعني نقله كان إذا نسخته إما حتى الحروف من الأول لأنك نقلت وليس الأمر كذلك أما في الشرع فإنه إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي إذالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي لأن نفس, يكون نفس حكم مع بقاء اللفظ ويكون نسخ لفظ وحكم ويكون نسخ لفظ مع بقاء الحكم له ثالث أوجه وقوله تعالى ما ننسخ من آية من هذه لسة التبعيض بل هي لبيان الجنس لأن ما اسم شرط جازم يتلع مبهم ومن آية البيان وقوله من آية نراد بالآية نفس الآية قلنا الآية حتى حكمها حتى الحكم لأننا ذكرنا قبل قليل إن النفق قد يكون الآية وقد يكون الحكم مع ذقاء اللفظ فقوله من آية أي لفظها أو حكمها وقوله من آية المراد بها الآية الشرعية لأنها محل النفق الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية وقوله تعالى أو ننسها ننسها هي قرأتان ننسها وننسأها أما ننسها فهي من النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم النسيان ذهول القلب عن معلوم هذا ما ننسيه وأما ننسأها فهو من النساء وهو التأخير وهو التأخير وما معنى التأخير هل هو تأخير الحكم أو تأخير الإنزال إن الله يؤخر إنزالها ثم يأتي بخير منه <تصفيق> نعم يشمل هذا وهذا طيب يقول هذا وبعض يقول هذا وصحيح أنه يشمل لأن الله قد ينسي حكمها وقد ينسي إنزالها وأما على قراءة أو ننسها فهو من الإنسى والمراد بالإنساء هنا الإنساء الذي يكون معناه رفع الآية لكما نرى الآية وليس مجرد النسيان لأن مجرد النسيان ما يقضي النحو النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى بعض الآيات وهي باقي كما في حديث أبي بن كاب حين صلى فقال له نسل رسول آية فقال هل لا كنت ذكرتنيها هل لا كنت ذكرتنيها ولكن راد الإنساء الذي يقصد به رفع هذه الآية فهو بالنفس بالنسف إلا أنه بينهما أن النسف يبين الله لرسوله أنه نسف هذا بهذا والإنساء يخوها من قلبه ولا أذكرها، ولا أذكرها أبداً، وإلا فالمعنى واحد من حيث الحكم، سواء بالنفس أو بالإنسان. أما على على قراءة ننسى يعني نأخر إنزالها أو نأخر حكمها، فعلى احتمال نأخر حكمها يكون مراد بها منسوها. لأنه أخفر حكمه وترك وعلى الاحتمال الثاني مؤخر انزالها تكون آية ما بعد نزلت ولا كلف الناس بها، ولكن الله تعالى أبدلها في غيره وقوله نأتي بخير منها نأتي بخير منها هو جواب الشر والخيرية هنا بالنسبة لمن بالنسبة للمكلة وكون الله سبحانه وتعالى ينسخ الآية ليأتي بخير منها واضح حكمته الحكم فيه واضح فما وجه الخيرية يقول العلماء إن النفس إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد بالتسهيد على العباد مع تمام الأجر وهذا واضح على أن لأن المنسوخ إن كان أشد الناس إن كان أشد فهو فكثة التوابع, التوابع العباد وإن كان أخف فهو للتسيسير عليهم وبيان لنعمة الله سبحانه وتعالى لكن قوله أو مثلها يعني أو نأتي بمثلها قد يقول قائل ما الفائدة إذا من النفس والله سبارك وتعالى حكيم ما يفعل شيء شيء أن الله لحكمة فما الفائدة إذا كان مثله يقال الفائدة اختبار المكلف بالامتثال لأنه إذا امتثل الأمر اولا وآخرا يدل على كمال عبوديته وإذا لم يمتثل بالآخر يدل على أنه يعبد هو ولا يعبد مولاه انظر مثلا إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكائبة هذا مثل وليس خير ولا دون. مثل النسبة للمكلف ليس عنده فرق بين أن يتجه مين أو شمال. فرح لكن بالنسبة لاختبار المرء وامتثاله وكون بالنسبة لتحويل القبلة كون الذي حولت إليها أولى بالتجاه إلي يكون هذا في الخير ولهذا ظل من ظل وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عاقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي نهد الله الإنسان يبتلى بمثل هذا النص إن كان مؤمن عابد لله يقول أنا أنا واطعنة إن أمرتني يا ربي أن أتجه إلى بيت المقدس تجاه وإن أمرتني أن أتجه إلى الكعبة تجاه لكن الإنسان لي عود هوى يقول ليش هذا التغيير أمس يقول روح تجول كذا ويوم يقول تجول كذا يتبين بذلك العابد حقا ومن ليس عابد إذا نجمع الآية تدل على أن الله تعالى وعده ووعده صدق بأنه ما يمكن ينسخ شيء إلا أبدله بخير منه أو مثله فإذا أبدله بخير منه فالأمر ظاهر بحكمة النفس وإن أبدله بمثله فإن حكمة النفس فيه الاختبار والامتحان هل ينقاد المرء لأوامر الله سنفعالها أو لا ينقاد وإنما لاحظ من هذه من هذا المكان إلى تحويل القبلة كل في الحقيقة كما قال المقيم كله هو توطئة لنفس استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ولهذا تجد الآيات التي بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة. نعم. ممكن لا خيرية لو قلنا نقول مثل الآية، هذه الآية خير من غيرها. ممكن يعني كسر دخل العايش؟ لا. المقصود الحكم. حتى الحكم لكن ليس مثل من هم. وش يعني؟ يكون الحكم الناس هذا خير من. إن هرونه هو خير. لا شك إنه خير. مثلاً في ما أجد مثال للنفس بالمثل إلا في استقبال قلب. لكن يدل على هذا أن الآيات تتفاوض في خليج. لا، لأن حكم التفاضل خليجي. وكذلك الآية أيضاً تتفاضل بحسب نزولها كي الكرسي أعظم آية من كتاب الله والفاتحة أعظم سورة من كتاب الله. معلوم تفاوض بحسب ما مرسلوا عليه. أما باعتبار المتكلم بها فلا تفاضل. نتكلم بها واحد قال نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم الهمزة هذه الاستفهام والمراد به التقرير وكل ما على هذه الصيغة فالاستفام فيها للتقرير مثل ألم نشرح لك صدرك ألم تعلم؟ أن الله عرف كل شيء قدير. ألم يعني الذين آمنوا أنفسهم قلول ذلك الله؟ وامثال كثير. يراد بها التقرير. فقول ألم تعلم يقرر الله أن صار المخاطب. سواء كنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من يتأثر خطابه يقرر الله إياه بالاستسهام بأنه يعلم. أن الله على كل شيء قدير الخطاب في قوله ألم تعلم لمن للرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة. أولم كل من يسح خطابه وقد دفرنا أن الأولى <تصفيق> عنه كل من يسح خطابه إلا إذا دلت القرينة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أن الله على كل شيء قدير كل شيء هذا عام في جميع الأشياء أن الله على كل شيء قدير يقدر الله تعالى أن يدعو السماء عرضا ها؟ يقدر تنزل السماء وترتفع العرض قل ما يقدر يقدر على كل شيء قدير ولا حاجة للتفصيل لأن الله بين على كل شيء قدير وشف كلمة القدير لما أريد بها الوف جاءت بهذه الصيغة الفعيل لكن إذا أريد بها الفاعل أي إذا أريد بها الفعل جاءت بلفظ الفاعل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من توقف ولم يقل القدير لكن إذا قصد بها الصفة دائما تأتي بلفظ قدير لتكون دالة على الكثرة والمبالغة في قدرة سبحانه وتعالى. وقوله على كل شيء قدير معنى القدرة. وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عذر. هذه القدرة. وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عذر. القوة. وصف يتمكن به من الفعل بدون ضعف. بدون ضعف إذن المقابل للقدرة العجل والمقابل للقوة الضعف قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ولم يقل قدرة وقال تعالى وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات وراف الأرض إنه كان عليما قديرا ولم يقل قويا نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يعني إني قد علمت وتبين لك قدرة الله على كل شيء ومن ذلك من ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء ينسخ الله ما يشاء ويثبت ينسخ ما يشاء من الآيات ويقيم ما يشاء هذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم نقول فيها مثل ما قلنا بالأول أن الله له ملك السماوات والأرض تقديم ما حقه التأخير يدل على الافتصاص والحصر، وأن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض والملك يشمل ملك الأعيام وملك التصرف يشمل ملك الأعيام وملك التصرف فأعيان السماوات والأرض ملك لله السماوات ملك لله والأرض ملك لله تلا؟ نعم. طيب والتصرف أيضا إن يملك عن العالم السطح فيهما كما يشاء لا معارض له ولا ممانع ولا يرتوع على هذا إضافة ملك للإنسان كما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وشبهات فإن هذا هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود وناقص ومقيد محدود محدود من استلائه عليه إلى أن يخرج عن ملك ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك كذلك هو ناقص هل يملكه ملكا مطلقا يستغف فيه كما شاء لا ولهذا لو قال هذا ملكي أنا أباع لزبها الآن أباع حرقه يجوز ولا ماجوز ما يملك هذا الشيء ما يملك هذا الشيء إذن فملكه ناقص كذلك أيضا ملك الإنسان مقيم مقيد لا يتصرف إلا حيث أمر. لو قال أنا عندي هالتراحم أبى أشتري بواش عارفني أبى أشتري بها خمر، أبى أشتري بها شطنج، أشترف من ملكي، وإيش نقول؟ نقول, نقول الشر ما يملكني. نقول الشر ما يمكينك لها. فأنت تصرفك محدود، وملكك محدود. ولهذا قال بعض العلماء إن ملك الإنسان لمملكاته على سبيل المجادل. بل حقيقة لكن إن, إن أُعطي التصرف الكامل للإنسان فهو مالك وإن كان له بعض التصرف فهو أجير أو مستعير أو ما أشبه وقول ملك السماوات والأرض السماوات سبع والأرض سبع أيضا كما جاءت به السنة صريحة وجاء به القرآن ظاهرا ألم تعلم أن الله لا مقصور الأرض؟ وهذا النصف من تناول ملكه ولا لا؟ الآيات بعض لبعض من تناول ملكه، هو الذي ينفق ما يشاء ويسته، ما حد يفترض عليه؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ما لكم؟ ما لكم؟ أظن أننا نافرون. حجازيه فيه نعم, فيه. نعم نعم نعم تمام الخبر لكم انه وليا نقيره اسم اسمه استوله دخل زائد يعني حجازي حجازي القران حجازي امم قال لك القران ايه لا لا, لا. كلكم على هذا الان ابغى انه يكون على الفية؟ مخول بينا بس من باذن الله يحصل اعماله اعماله ليس اعماله اعماله اعماله ليس اعماله مع بقرة مفتوحة صغير وثريبن زكية أثبتت ثري اه هذا كالفصل هنا الترتيب وترتيب زكية الآن ترى موجود لا. لا. لا لا تقدم الفضل إذا انفصل الحجازي هنا اتفق التميميون والحجازيون وان على انه غير عامل ودي هذا من شروط من شروطها اربعه كما مر علي هذا الترتيب لو قلت ما زيد قائما صح لكن ما قائم زيد ما يصلح ما قائما زيد ما يصلح نعم ماذا تقصد من الحجازيه اختل لا الحجازيه في معناها انه اللي تعمل ممكن حجازية ايجابيه اللي دون الحجازيه التي تعمل عمل ليس خاص طيب وما لكم من دون الله من وليه من حرف ترذأد إعرابا، لكنه أصلي معنى إذا أن الغرض منه التنصيص على العموم. يعني ما لكم أي ول والولي فاعل بمعنى فاعل أي من من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير. ولا نصير أي ناصر يدفع عنكم الشر وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فكل إنسان ما له من دون الله أي من غير الله وسواه ولي يجلب له الخير ولا ناصر يدفع عنه الشيء أبداً، فإذا كان أمر كذلك، والله تعالى له تمام القدرة وتمام الملك وتمام الرعاية، إلا هذا على أن النسخ من حقه سبحانه وتعالى، وأنه لا ينسخ إلا لمصلحة من وله من كان وليهم يتولى أمورهم ويشعورهم في الخير، ثم قال. أم تريدونه؟ إنك سماوات الله إنه أن الأرض تجمع لأنه وضع إيه؟ إيه تجمع تجمع الأرض وتبرد السماء. نور نورا هذا والله أعلم لأن السماوات أعظم فتذكر مجموعة لي... لي... يستفاد منها العظمة بالجنب العظمة بالجنب لأنه لا شك أن السماوات أعظمة من الأرض لأنها أوسع وأعلى وأشد وأقوى نعم فهذا والله أعلم هو الحكمة لاجل يكون الإنسان مستحضر للكمية والكيفية عظمة في عرض السماوات ورد لقاء جميل. إيه لقاء جميل واحد. وهو الذي في السماء إلههم. والله ربنا فدارت قلوبهم. وهو وهو الذي في السماء إلههم أطلع فيه <تصفيق> له. قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم هنا مكتف له من قطعه؟ مقطع. وقد دفرنا أن الفرق بين المستصلة والمنقطعة من كم؟ من عدة توجود الواجهة الأول يا غانم الواجهة الأول الفرق بين أم المستصلة وأم المنقطعة منارس محانا من لا ينشح نعم المستصلة هي محانا؟ نعم هواللي منقطع هالكلام. صحيح هري واحد. ثانية؟ إنه منقطع لا يكون بمعنى بل. نعم. والمقصود بمعنى أو. يكون بمعنى أو. أين؟ هذا فرقي فهنا مهي بمعنى أو. يعني وألم تعلم أن الله له مقتمات أرض أو تريدون أن تسلوا ما يصل ما يستقل. فهي بمعنى بل. أيضا ما فيه معادل. ما فيه معادل. فقل مثلا أتحب الخبز أم الرز هذه ما نسميها؟ متصلة متصلة سواء عليهم أستغفرت لهم آه. أم تستغفر ماذا تصير؟ متصلة. متصلة نعم قال أن تريدون فهي منقطعه بمعنى بل وهمذة الاستفام يعني بل أتريدون والإضراب هنا ليس للإبطال <تصفيق> وهو فسخ لا جمعت او واما او ان تريدوا قلنا جميعا بل وهمزه الاستفهام وال... والإضراب هنا ليس للاقتضاء لأن الأول ليس بباب بل هو باق فليضرب هنا اضراب انتقاء وقول تريدون أن تسألوا الإرادة هنا بمعنى المشيئة وإن شئت فقل بمعنى المحبة لأن الإنسان محبته مشيئة أم تريدون والخطاب هنا هل هو للمسلمين أو لكل أحد قال بعض المفسرين أنه إن الخطاب لليهود هنا ما عليه بعدي والسلام آيات يأتي بها، وقيل إنه للمشركين، وقالوا لنؤمن لك حتى تفسر لنا من أرض من الأرض ينبوع، وقيل إنه للمسلمين، قيل إنه للمسلمين، ولكن الآية صالحة للأقوال كلها، بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للجميع. لكن تحصيصها باليهود يبعده قوله كما سئل إلى موسى ولم يقول كما سألتم موسى من قبل إنما نحن نقول إن الآية صالحة للجميع يعني تريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان سبن الإسرائيل توردوا الأسئلة على رسوله وهذا لا شك أن الاستفهام يراد به الإنكار يراد به الإنكار على من يكترون السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم ولكر النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحلم من أجل مسألته هذا أعظم المسلمين جرما وليار بالله فالحاصل نعم من سأل عن شيء لم يحرم فحر من يجي المسألتين فهذا, فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل إما أنه وقعت أو مسائل فرضية لا تقع يمكن إلا نابرا والمطلوب من المسلم أن يسكت إذا قيل له شيء فعل وإذا لم يقله شيء فهو عفو من هذه المسائل مثلا قول الأقرع ابن حابس لما قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فقال أفي كل عام يا رسول الله هذا السؤال جائر المخلف فعلى هذا نقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم هذا إنكار لأي شيء لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمو لم يكلف الإنسان فيها وأما ما كلف الإنسان به فلا حرج فيه الصحابة دائما يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ويرضى الله سؤالهم وينبين الحكم ونقول عن النعباس أن في القرآن من سؤال المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام اثني عشر سؤالا اثني عشر سؤالا نعم وهذا يمكن عد طيب نعد الآن جبنا سؤال عبد الرحمن من سؤال من سؤال في القرآن